علم الشريعة تاج عز لابسه يشد به ألقا سعدا وجدانا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك. وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم جميع الإخوة والأخوات المشاركين معنا والمشاركات في أكاديمية أصول ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وبعد فلا يزال اللقاء موصولا مع هذه المادة المباركة مادة علوم القرآن وقد وصلنا إلى باب الأسانيد التي تتعلق بالقرآن الكريم والعالي والنازل منها العالي والنازل من الأسانيد ينقسم إلى قسمين لأنه إما أن يكون تقسيم المحدثين وإما أن يكون تقسيم القراء وبالنسبة لتقسيم أهل الحديث فقسم أهل الحديث الإسناد إلى خمسة أنواع النوع الأول القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن يقل عدد الرجال الذين في الإسناد الذين يصلون بالحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون هذا الإسناد صحيحا وليس فيه أحد ضعيف وهذا بالنسبة لعلوم القرآن وبالنسبة لوصول القرآن الكريم إلينا فهو يكون بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنوع الثاني من هذا الاسناد أن يكون الشيخ قريبا من أحد أئمة الحديث يكون الراوي هذا قريبا من أحد أئمة الحديث الأعلام الكبار كالأعمش وابن جرير والأوزاع ومالك رضي الله عن الجميع فهؤلاء أعلام كبار والعالي من إسناد أهل الحديث هو الذي يصل إلى هؤلاء الرواه بأقصر عدد من الرجال في الإسناد وهذا بالنسبة للقرآن الكريم حينما يطبق فيكون بأعلى إسناد يقع إلى أحد الأئمة الكبار الأعلام من أهل القراءات كالإمام نافع والإمام عاصم وغيرهم من القراء النوع الثالث النوع الثالث من تقسيم الإسناد عند أهل الحديث العلو بالنسبة إلى رواية واحد من الكتب الستة بالنسبة لرواية واحد من الكتب الستة المشهورة البخاري ومسلم وغيره تمام وإذا طبق هذا على القرآن الكريم فيكون علو الاسناد في القرآن الكريم هو هذا الذي يتصل بأحد الأئمة الأعلام من أهل المتون المشهورة كالطيبة والشاطبية النوع الرابع تقدم وفاة الشيخ عن قرينه الذي أخذ عن شيخه أن يكون اثنان أو ثلاثة هؤلاء الثلاثة أخذوا عن شيخ واحد يكون الثلاثة عبارة عن أقران فإذا توفي الشيخ الأول فيكون الإسناد المتصل بالشيخ الأول أعلى من الإسناد المتصل بالشيخ الثاني مع أن كليهما قد أخذ عن شيخ واحد وهذا يطبق في القراءة فمثلا الذي أخذ القراءة عن التاج بن مكتوم أعلى من الذي أخذها عن أبي المعاني ابن اللبان وابن اللبان أعلى من البرهان الثاني وإن كانوا شركاء في الأخذ عن أبي حيان والثلاثة أخذوا عن شيخ واحد ولما كان الأول تقدمت وفاته فيكون إسناده أعلى وبالنسبة للتقسيم الخامس يكون الشيخ المتوفى أولا إسناده أعلى من الشيخ المتوفى اخرا بغض النظر عن الشيخ الذي أخذ عنه هذا أو ذاك وبالنسبة لتقسيم الإسناد عند القراء فإنه ينقسم إلى عدة أقسام وهذا ينبغي أن يتفطن إليه القارئ للقرآن جيدا قال وتقسيم القراء في الإسناد يدور حول القراءة والرواية والطريق والوجه هذا الكلام يحتاج إلى شيء من التفصيل نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن بجميع هذه القراءة وبجميع الأحرف المذكورة وغير المذكورة وقال فالخلاف في القراءة إن وقع لأحد الأئمة السبعة أو الثلاثة المتممين للعشرة واتفقت عليه الروايات والطرق عنه فهو قراءة كما سيأتي بشيء من التفصيل وكما مر معنا في المقدمة قلنا إن القراء هناك قراء سبعة وزيد عليهم ثلاثة متممين للعشرة وهؤلاء العشرة قراءاتهم قراءة متواترة وصلت إلينا بالتواتر القراءة كلها موافقة للرسم العثماني كذلك موافقة لقواعد اللغة من نحو وصرف وغيرها هذه الشروط الثلاثة شروط لكي يكون القراءة متوترة قراءة لكي تكون متوترة يشترط فيها شروط أن تكون نقلت إلينا بالتواتر أن تكون موافقة للرسم العثماني أن تكون هذه القراءة موافقة لوجه من من أوجه النحو والأعراف. وهذه الشروط الثلاثة متوفرة في القراءات العشرة. ثم جاءت أربع رويات شاذة، أربع روايات شاذة فيها شروط منفكة عن هذه الشروط الثلاثة. فنقول إذا كانت القراءة موافقة في كل الفاضه وفي كل معانيها. واتفقت عليها الروايات والطرق فهي قراءة كقراءة الإمام كقراءة الإمام نافع وقراءة الإمام عاصم وهذه من أشهر القراءات المشهورة دعنا نطبق إما على عاصم أو على نافع يبقى نافع هذا يعتبر قارئ لماذا؟ اتفقت عليه الروايات وصحة الطرق عن الإمام نافع بكل الألفاظ الواردة يعني كل الألفاظ التي ستجيء عن طريق قراءة الإمام نافع قرأ بها الإمام نافع رحمه الله تبارك وتعالى ولهذا سميت قراءة سميت قراءة لأن كل هذه الألفاظ صحت عن الإمام نافع رضي الله عنه تمام، فإن اتفقت عليها الروايات والطرق فهي قراءة. ثم الإمام نافع، الإمام نافع له راويان، الإمام نافع له راويان مشهوران. الراوي الأول هو الإمام قالون، والراوي الثاني هو الإمام ورش. قالون عن نافع وورش عن نافع وإذا طبقنا هذا في قراءة الإمام عاصم فإن الإمام عاصم له راويان الراوي الأول هو الإمام شعبة والراوي الثاني هو الإمام حفص ولذلك فإننا نقرأ القرآن على رواية حفص لقراءة الإمام عاصم شعبة وحفص كل الألفاظ التي يقولها كل منهما جاءت عن الإمام عاصم ولذلك فإن عاصم يعتبر قارئ وكل الألفاظ التي يقولها كل من الإمام قالون والإمام ورش قالها الإمام نافع, قالها الإمام نافع ولذلك فإن الإمام نافع يعتبر قارئ بالنسبة لنافع وبالنسبة لعاصم هؤلاء قراء ثم إن الإمام نافع رحمه الله تعالى أعطى بعضا من علمه للإمام قالون وأعطى بعضا آخر للإمام ورش والإمام عاصم أعطى بعضا من علمه للإمام شعبة وأعطى بعضا آخر للإمام حفص فالذي يقوله قالون غير الذي يقوله نافع وإن كان كل منهما قد أخذ عن الإمام نافع. لمم قالون والإمام ورش هذا يقول بطريقة معينة وهذا يقول بطريقة معينة ولكن الاثنان أخذ عن الإمام نافع الإمام شعبة يقول بطريقة معينة والإمام حفص يقول بطريقة معينة وإن كان كل منهما قد أخذا عن الإمام عاصم يبقى إذا اختلف الراوي فهي رواية إذا اختلف الراوي فهي رواية فتجد مثلا الإمام الإمام شعبة الإمام شعبة مثلا يقول وكفلها زكرياء بالمد الإمام حفص رحمه الله تعالى يقول وكفلها وكف يبقى هذا يقول بطريقة معينة وهذا يقول بطريقة معينة وهذا ما يسمى في علم القراءات بالفرش الفرش اللي هي الألفاظ المختلف فيها عند القراء تجد الإمام قالون يقرأ بطريقة معينة وتجد الإمام ورش يقرأ بطريقة معينة فإذا اختلفت الرواية فهذه الرواية فنقول رواية الإمام شعبة لقراءة الإمام عاصم ونقول رواية الإمام ورش لقراءة الإمام نافع لي ورش عن نافع أو قالون عن نافع أو حفص عن عاصم إلى آخر وإما, وأما إذا كان لمن بعده فنازلا فهذا طريق لو نظرنا إلى الإمام عاصم فنجد أن هذا الإمام له طرق أن هذا الإمام له طرق إما أن يصل إلينا، أي إما أن تصل إلينا القراء من طريق الشاطبية أو من طريق الطيبة، من طريق المصباح، من طريق الفيل، من طريق ذراعان، كل هذه طرق. الإمام عاصم قرأ القرآن وأسمعه للإمام شعبة بطريقة. وقرأه وأعطاه للإمام حفص بطريقة ثم إن الإمام حفص أعطى من تحته بطريقة وهذه الطرق كلها قد أخذها من الإمام عاصل فأعطى المصباحة بطريقة وأعطى الفيلة بطريقة وأعطى زرعان بطريقة وأعطى الشاطبية الطريقة أعطى الطيبة طريقة كل هذه الطرق وكل هذه الخلافات ينبغي للقارئ أن يراعيها وأن يعمل بها وأن يتقنها من طرق الشاطبية غير طرق الطيبة فمثلا الشاطبية ليس فيها الشاطبية ليس فيها قصر المنفصل مع مد المتصل أربع حركات هذا وجه في القراءة نحن عندنا المدود في القرآن الكريم هناك طبعا كما هو معلوم في علم التجويد هناك ما يسمى بالمد المتصل وهناك ما يسمى بالمد المنفصل المد المتصل هو الذي كانت كان حرف المد فيه في كلمة واحدة مثل كلمة جاء جاء هذه حرف المد والهمزة في كلمة واحدة أما كلمة أما المد المنفصل فهو الذي فيه حرف المد والهمزة في كلمتين مختلفتين تمام مثل يا أيها يا أيها فهذا مد منفصل كل قارئ أو كل تالي للقرآن بلاش قارئ حتى لا يختلط مع القراء الكبار كل تال للقرآن عليه أن يختار وجها يقرأ به كل تال للقرآن عليه أن يختار وجها يقرأ به وهذا الوجه الذي سيقرأ به لا بد فيه أن يراعي هذه الخلفات التي نقلت عن الأئمة فالذي سيقصر المد المنفصل غير الذي سيأتي بالمد المنفصل، والذي سيمد المتصل ست حركات غير الذي سيمده خمسة غير الذي سيمده أربعة، والذي سيقصر المنفصل بنقذر حركتين غير الذي يمد المتصل أو المنفصل بنقذر أربع حركات. الحاصل أن كل هذه أوجه. وعلى القارئ أن يتخير وجها وعلى القارئ أن يتخير وجهًا يقرأ به. فقلنا إذا كان إذا كان الراوي الخلاف من تحت هذا الراوي فهذا طريق. ثم إذا كان راجعا إلى تخير القارئ القارئ اللي هو التالي للقرآن وليس القارئ اللي هو أحد القراء العشرة القارئ هنا اللي هو التالي الذي يقرأ القرآن كمثلي وكمثلك. وكمثلك سائر الناس الذين يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا كان الاختيار راجع إلى القارئ اللي هو التالي، فهذا يسمى وجه. فهناك شخص هناك شخص سيقصر المنفصل بمقدار حركتين وسيمد المتصل. بمقدار أربع حركات وهذه تعتبر أقصر طريقة للحفاظ على النفس أن يمد المد المتصل بمقدار أربع حركات وأن يقصر المنفصل أن يمد المتصل بمقدار أربع حركات وأن يقصر المنفصل بمقدار حركتين وإذا فعل التالي واختار هذا الوجه فإن هناك ألفاظ لا بد أن يراعيها في القرآن لأن هذه القراءة سنة متبعة فمثلا مما ينبغي أن يراعيه في سورة البقرة في قول الله سبحانه وتعالى والله يقبض ويبسط الذي يختار قصر المنفصل حركتين ومد المتصل أربع حركات واجب عليه أن يقرأ هذه الآية بالصاد فيقول والله يقبض ويبسط بخلاف الذي سيمد المتصل وسيمد المنفصل، فإنه يقرأها بالسين، وكذلك وزادكم في الخلق بسطة، الذي سيختار قصر المنفصل أربعة حركات، والذي يختصر الذي سيختار قصر المنفصل حركتين ومد المتصل أربعة حركات سيقرأها. بالصاد كذلك وزادكم في الخلق بسطا في سورة الأعراف وفي سورة الروم ليس له إلا أن يضم الضاد من كلمة ضعف الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة فلزاما عليه أن يقرأها بالضاد الذي يقصر المنفصل حركتين ويمد المتصل أربع حركات بخلاف الذي يمد فإنه يقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة الذي يختار هذا الواجه فانه لا يسكت على اللام والراء من سورة من سورة القيامة ومن سورة المطففين وقيل من على النون واللام وقيل من راق في سورة القيامة وقيل من كلا إذا بلغت التراقيه وقيل من راق هذه السكتة ينبغي أن تراعى لانها من محلات الخلاف فالذي يقصر المنفصل بمقدار حركتين ويمد المتصل بمقدار أربع حركات ليس له أن يقف هذه الوقف وإنما يضغم مطلقا فيقول كلا إذا بلغت التراقية وقيل مراق مباشرة وكذلك في سورة المتففين كلا بران الذي يختار هذا الوجه سيقول كلا بران مباشرة وفي صورة الغشية لست عليهم بمسيطر الذي يختار هذا الوجه يقرأ لزاما بالسين إلى غير ذلك من شاهد أن الإنسان التالي للقرآن عليه أن يختار وجها وهذه يعني معلومة لابد لأهل التجويد وأهل القرآن أن يعتنوا بها جيدا. أنه لا بد أن تختار وجها تمشي عليه وتلاحظ جميع الفروق في هذه الكلمات التي نقلها أهل التخصص فالذي يمد غير الذي يقصر والذي يقصر غير الذي يمد الذي يمد بمقدار أربع حركات غير الذي يمد بمقدار خمس حركات غير الذي يمد بمقدار ست حركات هذه تسمى أوجه أوجه وعلى كل قارئ أن يسير وفق الوجه الذي يختار يبقى عندنا قراءة وتحت القراءة رواية وتحت الرواية طريق وتحت الطريق وجه وبهذا يكون الكلام عن أسانيد القرآن قد تم ثم بعد ذلك وقد تكلمنا عن نزول القرآن وأن الله قد أنزله إلى اللوح المحفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وقد أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا طوال مدة البعثة المحمدية يحسن بنا أن نتكلم على مسألتين المسألة الأولى وهي الألفاظ التي نزل بها القرآن وقد كثر الكلام في مثل هذا وهل القرآن فيه ألفاظ غير عربية أم أن الألفاظ التي في القرآن كلها عربية لسيما وقد وردت عدة آثار عن وجود كلمات هي بالفارسية كذا هي بلغة الحبشة كذا هي بلغة الفرس كذا فهل, فهل يوجد في القرآن الفاظ غير عربية والذي يختاره ويرجحه الإمام الطبري رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب التفسير جامع البيان أن القرآن الكريم نزل بألفاظ عربية والألفاظ الموجودة في القرآن الكريم كلها بلغة العرب وأما ما ورد من كون كلمة كذا بلسان الفرسي معناها كذا أو كلمة كذا بلسان الحبشة معناها كذا فإنما يكون أن هذه اللفظه مستخدمة ومستعملة عند العرب وعند غيرهم سواء عند العرب وعند غيرهم سواء لا لا أن هذه الكلمة كانت عند العرب ثم أخذها غيرهم فصاروا يستعملونها ولا أن هذه الكلمة كانت عند غير العرب فأخذها العرب فصارت معربة لما يختار الإمام الطبر رحمه الله تعالى أن هذه اللفظة بنفسها تكون عند العرب وعند غيرهم وبهذا يكون القرآن الكريم كله بألفاظ عربية كما أثر مثلا وأنتم سامدون قيل هي بلغة الحبشة الغناء وغير ذلك هذا بالنسبة المسألة الأولى فنقول القرآن الكريم كله بألفاظ عربية الله تعالى يقول في كتابه بلسان عربي مبين وللعلماء في هذه المسألة أقوال أخرى ولعل يعني هذا هو أقوى الأقوال أن هذا مما اتفقت عليه اللغات إن هذا مما اتفقت عليه اللغات فالكلمة مستعملة عند العرب بهذه اللفظة على هذا المعنى وهي مستعملة كذلك عند غيرهم بهذا اللفظ على هذا المعنى تمام المسألة الثانية نزول القرآن على سبعة أحرف نزول القرآن على سبعة أحرف ونقول إن الله تبارك وتعالى خفف وسهل ويسر على أمة النبي صلى الله عليه وسلم بإنزاله القرآن على سبعة أحرف وثمت خلاف كبير وأقوال كثيرة بين العلماء في المراد بهذه الأحرف السبعة والذي يظهر والله أعلم الذي رجحه الإمام الطبري رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه جامع البيان، والذي عليه كثير من العلماء والمصنفين أن المراد السبعة أحرف هي سبعة ألفاظ سبعة ألفاظ تكون عليها المعنى الواحد. سبعة ألفاظ يكون عليها المعنى الواحد فيكون في حرف مثلا هلم ويكون في حرف آخر أقبل ويكون في حرف ثالث مثلا تعالى الى غير ذلك يبقى هذه أقوى الأقوال ومنهم من يقول إن الأحرف السبعة المراد بها أوجه التغيير كالتقديم والتأخير والحذف والتخفيف والتسهيل والإمالة وما يحتمله الرسم من تغيير الصيغة من ماض لمضارع من مضارع لأمر كما قال الله تعالى ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بلغة أو بصيقة الفعل المضارع وقرأ الإمام منافع رحمه الله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وقال فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وقرأ فلما تبين له قال اعلم أن الله على كل شيء قدير إلى غير ذلك كما سيأتي ورزت بعض أحاديث جاء فيها ذكر هذه الأحرف روى البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها وكت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته برداء يعني جذبته، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها فقال لي أرسله اتركه ثم قال له اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأته فقال هكذا أنزلت إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم حدثه أن الله عن الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهم حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقراني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل استزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أضات بني غفار أو غفار قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ, أن تقرأ أمتك القرآن على حرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطلق ذلك ثم أته الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ, أمتك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين فلا يزال يتردد حتى جاءه في الرابعة فقال إن الله يأمرك أن, تق أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصاب عن أبي بن رضي الله عنه قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبي يعني غيرها فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما فسقط في نفسي من التكذيب ولا اذ كنت في الجهلية فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا أو فرقا خائفا فقال لي يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أنهو على أمتي فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين فرددت إليه أنهو على أمتي فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخرت السالثة ليوم يرغب للخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام فهذه بعض الأحاديث الواردة في نزول القرآن على سبعة أحرف وهناك فوائد من هذه الأحاديث مذكورة في المذكرة التي مع حضرت وقلنا سبق أنه وقع اختلاف في أمرد هذه الأحرف وأقوى هذه الأقوال وأرجحها والله أعلم أنها سبع لغات للمعنى الواحد وهذا بمنزلة قولك هل أم وتعالى وأقبل فهي وإن اختلفت في لفظها فقد اتحدت في معناها ولم تتخالف هناك أقوال أخرى فقيل إنها سبع لغات منثورة في القرآن يتألف من مجموعها أغلبه بلغة قريش ومنها ما يكون بلغة خزيل أو ثقيف أو تميم أو غيره وقيل إنها سبعة وجوه من المعاني هي الأمر والنهي والحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال القول الأول اللي هو سبع لغات للمعنى الواحد والقول الرابع اللي هو الوجوه السبع للتغير الطارق على التركيب اختلاف الأسماء بالإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتنيس واختلاف وجوه الأعراب واختلاف التصريف والتقديم والتأخير والاختلاف بالإبدال والزيادة والنقص واختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق القول الأول والقول الرابع تعتبر هذه أقوى الأقوال هي ولا يزال التردد بين القول الأول الذي هو سبع لغات للمعنى الواحد أو الوجوه السبع للتغير الطارئ على التركيب هذه أقوى الأقوال وإن كان الأقوى منهما هو القول الأول القائل بأنها سبع لغات للمعنى الواحد ومن اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فقرأ طعام مسكين كما في قرات الإمام عاصم وقرأ الإمام نافع وعلى الذين يتوقنون فدية طعام مساكن ونقل فدية طعام مسكين وقرأ, نافع وقرأ قالون عن نافع فدية طعام مساكين فكلمة مسكين جاءت في قراءة الإمام حفص مفردة وجاءت في قراءة الإمام نافع مجموعة اختلاف تصريف الأفعال من ناضي ومضارع وأمر ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم قرأ بفتح التاء والطأ من تطوع على المضارعية على الماضوية على أنه فعل ماضي وقرأ ومن يطوع على أنه فعل مضارع اختلاف وجوه الاعراب نحو قوله تعالى ولا تسأل برفع أو بضم اللام في قراءة الامام حفص نقرأ ولا تسأل بتسكين اللام ولا يبقى بهذه لا ولا تسألوا هذه لا نافية يعني لن تسأل عنهم وفي قراءة من جزم ولا تسأل فهذه لا نافية يعني لا تسأل عنه الاختلاف بالحذف والزيادة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم قرأ وسارعوا وقرأ سارع وقرأ كذلك في قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا درارا قرأ الإمام نافع الذين اتخذوا مسجدا درارا وكذلك في سورة التوبة في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم عنه وعندهم جنة تجري تجري تحتها الأنهار قرأ الإمام عاصم تجري تحتها وقرأ غيره تجري من تحتها فهذا بحذف أو بالزيادة الاختلاف بالإبدال أيجعل جعل حرف مكان حرف مثل قوله تعالى هنالك تبل بالباء الموحدة التحتية هنالك تبل كل نفس ما أسلفت وقرئ هنالك تتل كل نفس ما أسلفت قرأ بالباء وقرئ بالتاء اختلاف اللهجات كالفتحة والإمالة والإظهار والإضغام والتسهيل التحقيق والتفخيم والترقيق هل أتاك حديث موسى؟ هل أتيت حديث موسى؟ الفتحة أو الإمالة أو التقليل كل هذه أوجه للخلافات أو للاختلافات الذي يظهر الله أعلم من المراد الأحرف هي السابع لغات الواردة في الكلمة الواحدة وهذا لعدة أسباب عبد الرحمن بن حاطب عن عمر رضي الله عنه أنه صلى العشاء الاخره فاستفتح آل عمران فقرأ الف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيام والذي في المصحف القيوم فكأنه كان في حرف القيام وفي حرف آخر القيوم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لقد توف لقد توفى الله عمر رضي لقد توفى الله عمر رضي الله عنه وما يقرأ هذه الآية التي ذكر الله فيها الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نضي للصيالات من يوم الجمعة ثم ضو إلى ذكر الله يعني لا يقرأها إلا وهو يقول ثم ضو إلى ذكر الله والذي في المصحف فسعوا إلى ذكر الله عن أبي رزين مسعود بن ملك الأسديق قال في قراءة عبد الله يعني ابن مسعود وحيثما كنتم فولوا وجهكم قبله والذي في المصحف فولوا وجهكم شطرة إلى أمثلة أخرى كثيرة وقد ذكر الشيخ عبد الله الجديع في كتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن بعضا وذكر أنسلا كثيرة على مثل هذا وذكر كذلك أنسلا كثيرة الإمام الطبري رحمه الله تعالى في مقدمة في مقدمة تفسيره وبهذا يعني يظهر والله أعلم أن المراد بالأحرف هي وجوه المعاني السبع. هناك مسألة وهي مسألة تتعلق بحرق عثمان رحمه رضي الله تبارك وتعالى عنه للأحرف غير أحرف قريش وهذه المسألة فيها أخذ ورد بين العلماء ما بين موافق ومخالف وبعض العلماء يتشدد في إنكارها وينزه عثمان وينزه عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه عن مثل هذا وربما يوصلها بعضهم إلى التفسيق أو التبليغ وربما إلى التفكير إلى التكفير وممن يتشدد جدا في هذا الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى ولكن الأظهر والله أعلم هو وقوع هذا الحرق من عثمان وفائلته أن الله تبارك وتعالى حفظ بحرق هذه الأحرف الستة بخلاف حرف قريش حفظ به القرآن من أن يتضارب بعضه بعضا أو أن يختلف الناس فيه أو أن يختلفوا فيه كما اختلف غيرهم في كتبهم فأراد الله تبارك وتعالى حفظ هذا الكتاب فكان من عثمان رحمه رضي الله تبارك وتعالى وما فعل بالنسبة للحرق الأحرف الستة غير حرف قريش إذن هذه الأحرف السبعة كانت موجودة قبل أن يحرق عثمان رحمه الله تعالى هذه الأحرف فلما حرق عثمان الأحرف الستة وأبقى حرف قريش لم يعد يصلوا إلينا عن طريق التواتر إلا هذا الحرف الذي أثبته عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه القراءات والقراء القراءة ثابتة بإسنادها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجع عهد القراء الذين أقاموا الناس على طرائقهم في التلاو لأن كان في الصحابة قراء وكل منهم قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو معين فقد اشتهر بالإقراء منهم قبي قبي بن كعب وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبو موسى الأشعري وغيرهم وعنهم أخذ كثير من الصحابة والتابعين في الأمصار وقد ذكر الذهبي في طبقات القراء أن المشتهدين بإقراء القرآن من الصحابة السبعة واثمان وعلي وأبي وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وابن مسعود وأبو موسى الأشعري قال وقد قرأ على أبي وقد قرأ على أبي جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وابن عباس وعبد الله بن السائب وأخذ ابن عباس عن زيد أيضا يعني زيد بن ثابت وأخذ عن هؤلاء الصحابة خلق كثير من التابعين في كل مصر من الأمصار كان منهم بالمدينة ابن المسيب أو المسيب وعروة وسالم وعمر بن عبد العزيز وسليمان وعطاء ابن يسار ومعاذ بن الحارث المعروف بمعاذ القارئ وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ابن شهاب الزهري ومسلم ابن جندب وزيد ابن أسلم وكان منهم بمكة عبيد بن, عبيد بن عمير وعطاء ابن أبي رباح وطاووس ومجهد وأكرمة وابن أبي مليكة وكان منهم بالكوفة على القمى والأسود ومسروق وعبيدة السلماني وعمر بن شرحبيل والحارث بن قيس وعمر بن ميمون وابو عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي وكان منهم بالبصرة أبو علي وأبو رجاء ونصر بن عاصم ويحى بن يعمر والحسن وابن سيرين وقتادة وكان منهم بالشام المغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب عثمان وقليفة بن ساعد صاحب أبي الدرداء وفي عهد التابعين على رأس المئة الأولى تجرد قوم واعتنوا بضبط القراءة عناية تامة حين دعت الحاجة إلى ذلك وجعلوها علما كما فعلوا بعلوم الشريعة الأخرى وصار أئمة يقتدى بهم ويرحل إليهم واشتهر منهم كثير من الأئمة التي تلتهم الأئمة السابعة التي تنسب إليهم القراءات إلى اليوم فكان منهم بالمدينة أبو جعفر يزيل بن القعقاع ثم نافع بن عبد الرحمن وكان منهم بمكة عبد الله بن كثير وحمار بن قيس الأعرج وكان منهم بالكوفة عاصم بن أبي النجود وسليمان الأعمش ثم حمزة ابن حبيب الزيات ثم الكسائي علي بن حمزة وكان منهم بالبصرة عبد الله بن أبي إسحاق وعيسى بن عمرو وأبو عمرو بن العلاء وعاصم الجحدري ويعقوب الحضرمي وكان منهم بالشام عبد الله بن عامر وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجر ويحيى بن الحارث وشريح ابن يزيد الحضرم هؤلاء اشتار منهم القراء السبعة المعروفون واشتار سبعة من قرائهم الذين ترجم لهم ابن مجاهد في كتابه السبعة والحق بهم ثلاثة من القراء وسموا جميعا بالعشرة وزاد بعضهم أربعة آخرين حتى صاروا أربعة عشر السبعة ابن عامر وراوياه هشام وابن زكوان، وابن كثير كثير المكي وراوياه البزي وقنبل وعاصم بن أبي النجود الكوفي وراوياه شعبة وحفص وابو عمر بن العلاء وراوياه الدوري والسوسي ونافع المدني وراوياه قالون وورش وحمزة بن حبيب الزيات وراوياه خلف وخلاد والكسائي علي بن حمزة وراوياه أبو الحارث والدوري والثلاثة تكمله العشرة أبو جعفر وراوياه بن وردان وابن جماز ويعقوب أبو محمد يعقوب بن إسحاق وراوياه رويس وروح وخلف ابن هشام من خلف له رواية من طريق حمزة قال رواية الامام خلف من طريق الامام حمزة اللي هو رواية خلف عن حمزة اللي هي مشهور فيها السكت يقال حمزة ملك الهمزة فخلف له رواية عن الإمام حمزة وهو أصلا صاحب قراءة وقراءته في اختياره له راويان إسحاق وإدريس وأما الأربعة فهو ابن محيصن المكي واليزيدي والحسن البصري والأعمش فهؤلاء أصحاب القراءات الشاذة المشهور وبهذا يتضح أن القراءة غير الحرف إن الحرف القراءات كلها تأتي على حرف واحد وهو حرف قريش المسألة التي بعد ذلك مسألة مراحل جمع القرآن وهذا يعني